مرة فلن يغفر الله واجه What are you doing? then I did. the <laughs> نای يا ما بن تعمران وامر يا ما بن تعمران بكلمات ربها وقتبه وكانت من القادثين وَمَا هِيَ مَذَنَتُ عَيْنِ وَمَا هُرِيَ يَا مَنْ تَعْلَمْ مَرَانَ وَمَا هُرِيَ يَا مَنْ تَعْنِ مَرَانَ الَّتِي أحصلت فرجها وصدقت بكلمات ربها وقتبه وكانت من القادتين وَمَا أَمْرُ يَا مَن تَيْمَ مَرَانَ الَّتِي أقْوَانَتْ فَوَجَأْنَا فَنَفَخْنَا فِيهِ بكلمات ربه وكتبه كانت من أرحام <تصفيق> <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزلت وَأَرْجَتِ الْأَرْضَ أَسْقَاهَا فَقَالَنَّ إِنْ كُنْتَ مَنَّا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارًا رب <تصفيق> إذا زل الأرض دلدلت Mmm. <laughs> There it is, there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 اوم <تصفيق> الله vi e a xixi